قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مِنْ طَبِلٍ أَيَّتَمَاسَ ذَلِكُمْ تُعْرُونَ بِهِ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 إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبعهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه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 ثم يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِنَّ الَّذِينَ مُهُو عَنِ النَّجُوَاتِ مَيَعُودُونَ ذِمَانُهُ عَنْهُ يَتَنَاجُونَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدُوَانِ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَ يحيوك بما لم يحييك به الله واذا جاءك حيّك بما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يسلقونها فبئس المصير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 يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتوا الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وَتَابَ الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما رذب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون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 كتب الله لأول بني أنا ورسولني إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حدّ الله ورسوله يوادون من حدّ الله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله